وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مرفوعه مطهره بايدي سفرت كرام ضرره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء ان خلقه من نقطه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا الشَّاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيُنذِرِ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِ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 مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يوم اذ شأنه يغني وجوه يوم اذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يوم اذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفار الفجره